هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يعشى الناس هذا عذاب أليم رَبَّنَكْشِفًا عَنِ الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبَطِشُ الْبَطَشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ان ادى الي عباد الله اني لكم رسول امين والا تعالوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاتְزِنُونَ فَدَار رَّبِّهِم أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ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 كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْنَا جِئْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذَابٍ مُهِينٍ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَقَدِ اخْتَمْنَاهُ هُمَا عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مبين إن هؤلاء تَتُنَ الْأُولَا وَمَا نَحْنُ بِمُشْرِكِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَم قَوْمٌ تُبِعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَماَا خلَقُنَ السمواتِ وَالْأَوْضُ وَمَا بَيَْ م ل عبين مَا خلَقُناَهُم إِلَّا بِالحَقِ وَلاِ كثَرَهُم لا عَلَون إِ أمَفَصْلِمِ قاتُم أَجمَعين يَوْمَ لا يونِي مَوْولًا عَم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 يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوكون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك ذلك هو الفوز العظيم